الحمد س ل عليكم ا م ر ة الله وبركاته ا ل ح م لله الذي تقدست عن الاشباه ذاته ودلت على وجوده آ ي ا ت ه ومخلوقاته و أ ش ه د ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم ل وحده خيره ا وسع شريك يسعي ا سيدنا غ ر ه ه و أ ش أ س ي د ن ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن أ م ت ه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا المباركون ف إ ن الله جل وعلا يقول وقوله الحق إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوم ولم يذكر بعد اسم التفضيل ما هي التي يتعلق بها ه د ا ي ة ا ل ق ر آ ن فيبقى ا ل أ م ر مطلقا فكلما من رام فلاحا أ و نجاحا في أ م ر فلا ط ر ي ق ة تعدل ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن والله جل وعلا يقول وقوله الحق و أ ن هذا ص ر ا ط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فعين جل وعلا وبين ّ الطريق المندي و أ خ ب ر أ ن ما عداه هالك ولم يعين تلك ا ل م ه ا ل ك ل أ ن ه ا ك ث ي ر ة وحسب المرء أ ن يعرف طريق ا ل ن ج ا ة لينجو على سبيل ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن ستكون محاضرتنا هذه فالسرد التاريخي ل ج د ل ي ة ا ل ع ل ا ق ة بين العقل والنقل ليست هي محل حديث ولا أ ر ا ن ي مكلفا بها إ ذ هذه يمكن استقصاؤها ب ي ق ر ب طريق لكنني أ ع و د ف أ ق و ل سنجعل من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن إ ن شاء الله تعالى سبيلا لفهم م س أ ل ة النقل والعقل والموفق الله وهو الهادي إ ل ى سواء السبيل قبل ذلك نحرر معنى النقل والعقل فالمراد بالنقل في خطابنا هنا الوحيان الكتاب و ا ل س ن ة ما صح وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ا ل ق ر آ ن العظيم الذي نزل به خير ا ل م ل ا ئ ك ة جبرائيل على خير الرسل و محمد صلى الله عليه وسلم و أ م ا المراد بالعقل فهي تلك ا ل م ل ك ة التي وهبها الله جل وعلا ل ل إ ن س ا ن قال ربنا في كتابه العظيم ولقد كرمنا بني آ د م و أ ظ ه ر ما قاله أ ه ل التفسير أ ن أ ع ظ م ما كرم الله جل وعلا به بني آ د م هو أ ن جعلهم عقلاء والعقل كما هو معلوم مناط التكليف قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رفع القلم عن ثلاث وكل الذين رفع عنهم القلم إ م ا لعارض جزئي أ و لعارض كلي عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر فالعقل مناط التكليف هذه ا ل م ق د م ة لا بد منها قبل الشروع في آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن قال الله عز وجل في كتابه العظيم قال وجعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن ي ف ق ه و ا والفقه هو الفهم وهذا ظاهر ا ل ق ر آ ن أ ن العقل مكانه القلب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 كما بينا هذا ظاهر ا ل ق ر آ ن وقال بعض من له ع ل ا ق ة ب ا ل ص ن ا ع ة ا ل ط ب ي ة أ ن العقل مكانه الدماغ وهذا يخالف ظاهر ا ل ق ر آ ن لكن نقول لا يمنع أ ن يكون هناك ارتباط لا نعلمه نحن غير المعنيين ب ا ل ش أ ن الطبي لكن ظاهر القرآن ظاهر أ ن العقل مكانه القلب وهذا في أ س ل و ب ا ل ع ر ب ي ة يسمى من إ ط ل ا ق المحل و إ ر ا د ة الحال وهو ما يسميه البلاغيون ب ا ل م ج ا ز المرسل قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهذه الايه آ ي ة ل ث ا ن ة يا ي أ ا ا ل ذ ي ن ن آ م و ا وطيعوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن في شيء فردوه إلى الله الأمر م ن ك م تنازعتم فإن ف ي شيء ف ر د و ه إلى وإلى الرسول إن الله الرسول بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة تؤمنون وأحسن خير كنتم وقال جل وعلا في ا ل ب ق ر ة كان الناس أ م ة و ا ح د ة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و أ ن ز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فظاهر ا ل آ ي ت ي ن جلي أ ن الله جل وعلا أ م ر العباد حين الاختلاف بالرد إ ل ى الكتاب المنزل قال في الاولى أ و ولو ردوه ل إلى ى ل ل ه إ الرسول فالرد الى الله رد إ ل ى الكتاب والرد الى الرسول رد إ ل ى سنته صلوات الله وسلامه عليه وقال في آ ي ة ا ل ب ق ر ة و أ ن ز ل معهم أ ي النبيين و أ ن ز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فرد الله جل وعلا الناس إ ل ى الاحتكام إ ل ى كلامه إ ل ى كتابه وهذا ما يؤيد أ ن النقل هو ا ل أ و ل وهو ا ل أ ص ل وهو ا ل م ؤ ت م د وما العقل إلا كاشف للدليل الذي تضمنه بالكم العقل و س ي أ ت ي مزيد بيان عبر ا ل آ ي ا ت لكنني كما بينت آ ن ف ه نحن نتحدث عبر آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ولن نحيد عنها ب إ ذ ن الله فدلت في العباد نريد الآيتان على أن الله جل وعلا أمر أن إلى النقل إلى الوحي المنزل والنقل قلنا في أول اللقاء أننا نريد به كتاب الله يحتكموا كتاب ثبت أننا أن أن أمر به وما وصحة من س ن ة رسولنا صلى الله عليه وسلم أ م ا قول غير هذين فهذا لا يلزم منه ا ل ص ح ة ولا يلزم منه ا ل ق د ا س ة ولا يلزم منه أ ن يقبل على على إ ط ل ا ق ه إ ل ا ب ق ر ي ن ة تؤيد أ ن ه صحيح قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أ ه ل الكتاب لم ا تحاجون في إ ب ر ا ه ي م وما أ ن ز ل ت ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل إ ل ا من بعده أ ف ل ا تعقلون ها أ ن ت م حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فقول الله جل وعلا أ ف ل ا تعقلون دليل على أ ن ا ل م ر أ ة ينبغي عليه اعمال عقله فاعمال العقل مما جاء الشرع به فما مدح الله جل وعلا بني آ د م وكرمهم و أ ف ا ء عليهم هذه العقول إ ل ا لتعمل تلك العقول فيما ينبغي أ ن تعمل فيه والعقل ش ئ ن أ م ابينا مخلوق وما دام مخلوقا فهو إ ل ى أ م د وله حد فينتهي إ ل ى أ ش ي ا ء لا يمكن له أ ن يبلغ كنها ولا أ ن يعرف أ و ل ه ا و آ خ ر ه ا و س ي أ ت ي في هذا قال الله جل وعلا هنا قال يا أ ه ل الكتاب وهذا نداء لليهود والنصارى ل أ ن ه م كلاهما من أهل الكتاب يا اهل ل ك ت ا يا ب أ الكتاب لما تحاجون في إ ب ر ا ه ي م وما أ ن ز ل ت التوراه ة والإنجيل إلا من بعد ذلك أن كلا الفريقين ا ذلك إ من أن أن زعم بعد ب ر ي عليه إبراهيم ي م السلام منه قال ربنا ما قال ه ربنا كان و د ي ا و ل ا ن ص ر ا ن ي ا و ل ك ك ن الا ن حنيفا م س م و و د ع ا ه من أ إ بعد ر يرده ا ا ه منهم ي م ل ق ل ف ر ه الله جل وعلا هنا, هنا إلى العقل لأن الخليل إبراهيم م وعلا العقل الخليل جل إلى لأن توفي قد وقبض عليه السلام قبل أ ن تنزل ا ل ت و ر ا ة وقبل أ ن ينزل الانجيل إ إ ن فمن أين جئتم بدعوة أن ج جئتم ي ل بدعوة ب ر ه ي م ك ا يحتكم إبراهيم يحتكم كان إلى إلى إ التوراة ل ا أو أن ن والمعنى المراد من قولهم أن إبراهيم كان يهوديا أو المراد إبراهيم كان كان نصرانيا إذا استطردنا هنا قليلا يأتي العاقل عندما من القرآن هذه الآية تجري على كثير من الأحكام الناس الإمام أبا على الله؟ من من من فكم يسمع من الناس من يذم رحمه أن يستنبط حنيفة تجري كثير هذه يأتي ذنما قادحا ويقول إ ن ه لا يقبل أ ح ا د ي ث ثبتت صحتها في الصحيحين وهذه الدعوه بهذه ا ل ط ر ي ق ة لا تقبل ل أ ن الشيخين رحمه ة ا ل ل ت ع الله ى ع ي م ا والصناعة الحديثية س تعالى و ت ب د أبي حنيفة وأبو حنيفة حنيفة رحمة ل ل ه ت ع ا عليهما ت ق د م م ع ل ي ه زمنا متقدم على الشيخين وقبل أن يستوي علم الشيخين أن الحديث بالمثال يستوي وقبل على طريقة التي وصل بها إلينا. وليس ص بها إ ل ن ا و ل ي المقصود أ ن كل ما جاء به ابو ح ن ب ف من ر أ ي يقبل لكن لا يمكن أ ن يقبل أ ن يقول قائل أ ن أ ب و ح ن ب ف رحمه الله يرد أ ح ا د ي ث في الصحيحين وهذا لا يتصور من كبار العلماء أ و من كبار ا ل ط ل ب ة لكنه وقع من صغارهم قال الله تبارك وتعالى في ق ر آ ن ه العظيم اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا إ ل ه ا واحدا لا إ ل ه إ ل ا هو سبحانه عما يشركون و ا ل آ ي ة ظ ا ه ر ة في ذم ما كان عليه بعض اليهود وبعض النصارى من اتباع ا ل أ ح ب ا ر والرهبان اتباع العلماء واتباع العباد ومعلوم أ ن أ و ل ئ ك ا ل أ ح ب ا ر والرهبان لم يطلبوا من الناس أ ن يعبدوهم لكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلون ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ع ز ي بن حاتم المشهور من هذا يفهم أ ن الغلو في اتباع الناس في اتباع أ ي أ ح د من أ ه ل العلم من دون ر و ي ة ومن دون احتكام للدليل الذي جاء به لا ينبغي للعاقل أ ن يصنع ه ل أ ن الله جل وعلا ذم من صنعه اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح ابن مريم وفيه ذم للتقليد إ ن لم يكن على بينه هذا الذي صنعوه أ ي اليهود والنصارى بالغوا في تعظيم أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم فجعل ا ل أ ح ب ا ر من, ذلك من ذلك التعظيم ذلك طريقا للوصول إ ل ى أ م و ر م ع ي ن ة إ ل ى أ ن ه م حرموا على الناس ما أ ب اباحه ح ه الله و و ا للناس ما م ح ر الله ف أ ص ب ح الناس في ضيق شديد ل أ ن ه م ا أصبحوا لم يصبحوا يحتكمون إ ل ى شرع الله و إ ن م ا يحتكمون إ ل ى ما يقرره الرهبان والاحباط وهذا كان قبل ا ل إ س ل ا م بدلاله ذكر ا ل ق ر آ ن له ثم مضى ف ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ح د ي ث ة اليوم التي يفتخر بها من يفتخر وبئس ما يفتخر به إ ن م ا ن ج م ت من هذا ا ل أ م ر ف ا ل الفرنسية ث و ر ة م ث ل معلوم لما ا كما هو نشأت, نشأت ل أ س ب ا ب ا ج ت م ا ع ي ة و أ س ب ا ب س ي ا س ي ة لكنها ن ش أ ت لسبب ديني ف إ ن المذهب الكاثولكي الذي كان مهيمنا على ا ل ك ن ي س ة آ ن ذ ا ك كان يصنع بالناس ا ل أ ف ا ع ي فالناس أ ر ا د و ا في أول اول ل أ أن م ر ي ث ر و ا ع ى الامر م ظ ل التي ي ت ك ب ه ان رجال ا ل د ي هذا ا أصل ل ث و ر ة ث ا ر و ا على المظالم التي يرتكبها رجال الدين ثم الثورة ثورة طابعا أنها الدين تقلبت تشكلت أخذت طابعا في أنها ثورة على أخذت في نفسه فنزع الناس بما صنعه أ ه ل الدين عندهم ثياب الدين كله وجاءوا بهذه ا ل ع ل م ا ن ي ة التي صدرتها فرنسا بعد ذلك إ ل ى دول المشرق والمغرب كما هو شائع ذائع معروف ممن يفتخر بمثل هذا وجه ا ل ع ل ا ق ة بينهما ن ش أ بعد ذلك في العلمانية تحكيم العقل وجعله مهيمنا و ي ع ط ا ه ما يعطى ا ل إ ل ه وكل ذلك م ح ا ر ب ة للدين لان أ أولئك ن ل ل م ص ا ر أ أ و ل ئ ك الكاثوليك القائمين على ا ل ك ن ي س ة لم يحسنوا ص ن ا ع ة الدين للناس لم يحسنوا القيامة بأمر الدين للناس بأمر يحسنوا ف أ خ ذ الناس يثورون على تلك المظالم كما حررنا حتى ثاروا على الدين نفسه ثم لما جاء من يقبل صنيعهم واراد أ ن يمرر هذا على أ م ه ا ل إ س ل ا م ب د أ أ ص ل ا ب ق ض ي ة المصطلح نفسه ف إ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة تعني اللا دين في الحكم لكن اللفظ بهذه ا ل ط ر ي ق ة يعتبر رقيقا ل أ ن السامع له ب ا د ي ا ل ر أ ي يظن أ ن له ع ل ا ق ة بالعلم والذي صنع هذا المصطلح الياس بلوقتر وهو مسيحي في كتاب معجم فرنسي له حرر مصطلح اللا د ي ن ي ة الذي ظهر في فرنسا بمصطلح ا ل ع ل م ا ن ي ة ثم شاء هذا المصطلح مصطلح ا ل ع ل م ا ن ي ة فيمن تبعه في تحرير كل المصطلحات من باب ترقيق المصطلح حتى يكون له أ و ل ا ل أ م ر نفوذا وقبولا لدى الناس مع ما ج ا ء و ا به من م ح ا ر ب ة للدين وجعل العقل له س ل ط ة نزع هؤلاء ممن صنع صنيعهم في أ م ة العرب ممن ينادي بتحكيم العقل اليوم ويجعله رادا للنقل إ ن م ا اوتي من باب أ ن ه ت أ ث ر بالصنيع العلماني وهذا يشبه من قبلهم ف ا ل م ع ت ز ل ة لما ظهروا في أ و ل ا ل أ م ر لم تكن ا ل م ع ت ز ل ة في أ و ل ظهورها في أواخر, القرن في اواخر عصر بني أ م ي ة ج م ا ع ة س ي ا س ي ة لكنهم بعد ذلك غاصوا ب ا ل س ي ا س ة إ ل ى أ ذ ق ا ن ه م لما تبناهم ا ل م أ م و ن وجعله الدين المذهب الرسمي ل ل د و ل ة ف ا ل م ع ت ز ل ة أ خ ذ و ا شيئا من ف ل س ف ة اليونان وأرادوا ب ن فتاثر س الصنيع أن يعارضوا خصومهم وأعداءهم خصومهم أن ح ى أ ض ح و يحكمون العقل شعروا أو لم بالنص على ذلك كما هو معلوم فتأثر المعتزله ب ا ل ف ل س ف ة اليونانيه ة و تأثر بعض العرب اليوم بالصنيع ع ض ع ر ب ب اليوم ا ل العلماني في فرنسا على أ ن ه ينبغي أ ن يعلم أ ن الله يقول وقوله الحق ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من حكما أحسن إن الله هؤلاء و إ ن ج ا ء و ا ب س ل ط ة العقل إ ل ا أ ن س ل ط ة العقل لا يمكن الاحتكام إ ل ي ه ا ل أ ن العقول تختلف ثم إ ن المبادئ التي يحملونها الناس لا يصلحهم إ ل ا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يحملون مبادئ هم أ و ل من يخالفها إ ذ ا خالفت مصالحهم فغالبا غالبا الثورات لا تلد إ ل ا ث و ر ة على ما هو سائد لا تلد الحق ت ل د ث و ر ة على ما هو سائد تخلص الناس من شيء لكنها إ ذ ا جاءت تصوغ نفسها صاغته وهي خ ا ئ ف ة من الشيء الذي خرجت من رحمه فلا تريد إ ل ا م ح ا ر ب ة ما خرجت من رحمه ولا تبالي ثم لا تلبث بعد أ ن تمضي عليها سنون كثرت ثورة الثورة أخرى رحم خرجت تريد قلت يتبين تصنع فتنشأ التي تتخلص أم أن أنها أن أخطاء لم من من الماضي لها شيئا وقد ه نهاية ك ذ ا ما لا إلى و نبه الطاهر بن ع ش و ر ر ح م ة الله تعالى عليه في تفسيره ل ل ق ر آ ن على شيء من هذا وهو قد مضى على وفاته أ ك ث ر من ثلاثين عاما لكن المقصود في هذا كله أ ن أ و ل ئ ك الذين ج ا ء و ا بهذا ا ل أ م ر بتعظيم العقل هم أ ن ف س ه م نقول و إ ن كان باطلا يا ليتهم احتكموا على العقل الذي ج ا ء و ا به ف ا ل ث و ر ة الفرنسيه أ ع ل ن ت ا ل ح ر ي ة والاخاء و ا ل م س ا و ا ة شعارا لها ثم لم يلبث أ ن استعمرت البلاد ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة وجعلت ا ل ح ر ي ة و ا ل إ خ ا ء و ا ل م س ا و ا ة خلف ظهرها وصنعوا ما صنعوا ب ا ل إ خ و ة في سوريا قال شوقي سلام من صباب ردى ارق ودمع لا يكفكف يا دمشق و م ع ذ ر ة اليراعه والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق الى ان ذكر فرنسا وصنيعها الكاذب قال وحررت الشعوب على قناها فكيف على قناها تسترق وحررت الشعوب على قناها فكيف على قناها تسترق ضاع في فرنسا قبل ا ل ث و ر ة كتاب يسمى روح القوانين من الفه و ر أ ى بعينيه نجاح ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة وشيوعها بعد أ ن حصل له ذلك وسادت الحكم الذي يريدونه جاءوا لافريقيا فاستعمروها ثم استرقوا ا ل أ ف ا ر ق ة وجعلوهم يعملون في مزارعهم فلما سئل وهو يؤلف كتابا أ س م ا ه روح ا ل قال و ن ن ي ويدعو إ ى الله ح ر ي ة و ا إ ا والمساواة قال ن م لم يعملوا ثمن يمكن لو الزراعة لغلى علينا ثمن السكر في فأي حضارة يمكن أن تعالى ق قال ب بهذا المبدأ قال الله تبارك ل الله ت و في كتابه العظيم و د ا و د وسليمان إ ذ يحكمان في الحرث إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما و ع ل م و ص خ ر ن ا مع د ا و د الجبال يسبحنا وطير ا ل وكنا فاعلين دودو ا س ل ي م ا ن نبيان كريمان من أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل و د ا و د هو ابو ل أ سليمان هو ابن ل ا يجي سدود ا في مجلس القضاء ي د خ ل علي ه ر ج ل ي ن من د و ب ي ن عن ق و م ه م ا أ ح د ه م ا عن أ ص ح ا ب زرع و ا ل آ خ ر عن أ ص ح ا ب ي زرع و يخبرانه بل ا ق ص ة ف ي ر ى د ا و د علي ه السلام جري ي ا ل أ م ر أ ن ا ل غ ن م ن ف ش ت أ ي خ ر ج ت في الليل و ع ل ى أ ص ح ا ب ه ان أ يمسكوها و أ ت ل ف ت ا ل زرع فيحكم ب أ ن صاحب الزرع تضرر فتغريم المتسببين قضاء حق لا ريب فيه و إ ن ج ا ز الضرر أ م ر حاصل في الشرع ويدل عليه القضاء الحق فحكم به فلما خرج الرجلان ن ق ي نبي الله سليمان وكان أ د ب ا مع ا ب ه يجلس خارج مجلس الحكم فلما علم نبي الله سليمان و أ خ ب ا ر ه الرجلان قال قد كان هناك أ ر ف ق من ذلك وبين أ ن ه لو سلم الزرع ل أ ص ح ا ب الضرع والضرع ل أ ص حتى ا الزرع ب ح يعود الزرع والحرث الذي أ ت ل ف كما كان لكان أ ر ف ق فعاد الخصمان إ ل ى داود و أ خ ب ر ه و أ ر ا د الله بهذا أ ن تقر عيني داود بفلاح ابنه سليمان وحكم سليمان أ ر ف ق ل أ ن الخصمين فيما يظهر من أ ه ل الانصاف وحكم داود أحكم لو كان من أ ه ل الاعتساف والله جل وعلا أ ث ن ى عليهما كلاهما نبي كريم قال الله وكلا اتينا حكما وعلما لكن لما كان فقه سليمان يميل إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح مع التغريم في آ ن واحد قال الله ففهمناها سليمان ما الذي ينجم عن هذا؟ ينجم عن هذا أن الفهم مدح الذي هذا هذا الله جل وعلا به أولياء جل والفهم آلته العقل فتعليم الطلبة عن عن به أن منذ ن ع و م ة ا ل أ ظ ف ا ر م ل ك ة الفهم هو الذي ينبغي أ ن يسود في التعليم العام وهو الذي ينبغي أ ن يسود في أ و ر ق ه الجامعات ومراكز البحث العلمي وهذا لا ي ت أ ت ى إ ل ا بطرائق من أ ع ظ م ه ا أ ن يكون الطالب متمكنا من علم ا ل آ ل ة ل أ ن عدم التمكن من علم ا ل آ ل ة يؤدي إ ل ى أ ن لا يصل الطالب إ ل ى مقصوده و ا ل أ م ر ا ل آ خ ر تعرض المسائل ا ل أ ش ب ا ه والنظائر و أ م ث ا ل ه ا على الناس حتى ي ف ق ه ا ل طالب كيف ي ة ا ل وصولي إ ل ه ا و ل ا إمة ا ل أ ر ب ع ا ل ل ف ق ه ا م ت ب و ع و ن رحمة ا ل ل تعالى ه ع ل ي ه م إ ن م ا س ا د و ا في ا ل أ م ة لما أتاهم الله جل وعلا من ب ص ي ر ة في النظر في كتابه العظيم وفي س ن ة ن ب ي ه ص لله ى ا ل عليه وسلم وليس هذا م ح ص و ر ا على ا ل ف ق ه و ح د ه و إ ن م ا على ا ل ف ق ه بما ع ن ه ا ل ع ا م ف ا ب ن ع ب ا س رضي ا لله تعالى عنهما دعاه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم ف ق ر ه في الدين وعلمه ا ل ت أ و ي ل وهذا ثناء ل ل على ق ثناء ع ل العقل فلما طالب معاويه ة رضي ا ل ل عنه بدم عثمان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ل ع علمت أ ن م ع ا و ي ة سيبلغ مراده وسيكون له ولايه ة وسلطان و س ا ن ت ب ا ابن عبداء عليه صلى الله وسلطان م من عنه وعن أبيه من قول أبيه الله جل وعلا وقتل مظلوما فقد س ا فعلم أ ن الله جل وعلا سيؤتي م ع ا و ي ة السلطان ل أ ن ه انتصر لمظلوم وهو عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه والمقصود هذا فهم من كلام الله ولما بعث عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع أ ح د ا ل و ل ا ة إ ل ى أ ح د القرى والمدائن حول ا ل م د ي ن ة ش ك إ ل ي ه أ ه ه ل ا أ ذ ي ة الجن لهم فدعاهم إ ل ى أ ن يكثروا من ا ل آ ذ ا ن حتى ذهبت الجن واختفى آ ذ ا ن ه م ب ا ل ك ل ي ة مع مرور ا ل أ ي ا م أ خ ذ ه ا من الحديث من الحديث ا ل ي ش ر ف ف م س أ ل ة الاستنباط والفقه هي التي بها يسود من يسود في ا ل أ م ة ص ا ح ب هذا أ م ر ا ن أ خ ف ق ت في أ ن يجعل الناس لهم ملكه فهم ا ل أ و ل منهما أ ن ا ل ع ا م ة يقولون في أ م ث ا ل ه م ا ل ي س ي ر ة أ ن من ل ذ ع ت ه حيه ي ب د أ يترقب خوفا من الحبل فلما كان في الناس من ي ق ر أ ما صنعته ا ل م ع ت ز ل ة في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي و أ ن ا ل م ع ت ز ل ة حكمت العقل وسلطته على الشرع أ ر ا د أ ن يفر من هذا فمن حيث لا يشعر أهمل اهمل ل ل بالعقل بالكلية ع م العمل بالعقل بالكليه خوفا من أ ن يذم أ و أن يقع أ و أن يجنح إ ل ى ر أ ي ا ل م ع ت ز ل ة خوفا من أ ن يذم أ و يخشى أ ن يتهم ب أ ن فيه شيء من الاعتزال ولا يلزم من إ ع م ا ل العقل أ ن تعمله كما صنعه المعتزله كما سنبين لاحقا إ ن شاء الله هذا جليا المقصود من هذا هذا ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل أ م ر الثاني بعض من ينظم في متون العلم يؤكد كثيرا على م س أ ل ة الحفظ حتى بالغ فيها فلما بالغ فيها ظن الناس أن ان ل المراد الناس ح ف ظ ظن هو أ الحفظ هو المراد, ظن الناس أن الحفظ هو المراد يقول بعض الفضلاء من أصحاب المت من محرر المتون فاحفظ فكل حافظ إ م ا م ه وهذا قول باطل في الغالب سببان, سببان رئيسان في أ ن الناس بداوا يفرون من م ل ك ة العقل من م ل ك ة الفهم ولا يريد أ ن يصنع أ ك ث ر مما أن يحفظ ثم ي أ ت ي على الناس في م ل أ أ و مجمع ثم يظهر للناس حفظه ثم يشار له بالبنان ولا يعقل أ ن ا ل أ م ة يمكن أ ن تتقدم ب أ م ث ا ل هؤلاء مع إ ج ل ا ل ن ا لهم قد يكونون عند الله أ ق ر ب لكن المقام ليس مقام ه م ج المقام م ا ا ت ل مقام إ ن ص ا ف لا بد أ ن يكون في أ و ر ق ه البحث العلمي ما يجعل الطلاب قادرين على الفهم إنه ان ي أ ت ي طالب العلم و ت ق ر أ ر س ا ل ة في الدكتوراه أ و في الماجستير كلها نقول قال شيخ ا ل إ س ل ا م قال ابن القيم قال فلان وهؤلاء لا نشك انهم علماء اجلاء لكن على ا ل أ ق ل لو كانت هناك تبصره شيخ ا ل إ س ل ا م وابن القيم ع ل م ا ن علمان جليلان هم أ ف س هما ه م انفسهما أ أ د ر ك و ا علماء ج ل ا فلم يقبلوا ب أ ن ينقلوا لنا كل ما قد سبق ويكتفوا لكنهم قدموا لنا ما يستطيعون تقديمه ل ل أ م ة ف أ ع م ل و ا عقولهم كما اعمل الأولين الاولون عقولهم فلا ينبغي ل ل أ م ة أ ن تؤمن أ ن يكون فيها من يستطيع أ ن يعمل ع ق ل ه وفق ضوابط الشرع في ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ا ل ق ر آ ن من قبل وعلي رضي الله عنه يقول لما أ خ ب ر هل اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم اهل البيت بشيء قال لا ثم استدرك قال إ ل ا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابك و ا ل آ ن تقول ا ل م ق و ل ة ف ي أ ت ي ك الصغار ي س أ ل و ن ك من قال بهذا قبلك وما ان يلزم أ ن يقول في ا ل م س أ ل ة أ ن تكون ص ح ي ح ة أ ن يقول أ ح د بها من قبل لو كان هذا ا ل أ م ر حقا لبطل العلم ل أ ن ه سيقال هذا لكل من قبلنا حتى ينتهي ا ل أ م ر إ ل ى رجل واحد وهو غير موجود ولا يعقل ولا يقبل و إ ل ا كان ابو ر ض ي الله تعالى عنه من المكسرين ا ل س ب ع ة في ر و ا ي ة الحديث وابن عباس مثله لكن ابن عباس وكلاهما صحابي جليل عرف بحبر هذه ا ل أ م ة لما أ ت ا ه الله جل وعلا من ق د ر على الفقه وعلى الفهم ولا, يلزم ولا يقول قائل من أ ح د من أ ه ل هذا العصر أ ن ه يبلغ هذه المنزل هذا محال لكنه على ا ل أ ق ل يمشي على الطريق نفسه لكن يبث ا ل أ م ة أ ح ي ا ن ا شعرت أ ل م تشعر أ ق و ا ل تحبط وتثبط الناس في م ر ا ق السعود غفر الله له الشيخ عبد الله بن إ ب ر ا ه ي م الشنقيطي ي ق و لما ل ذكر الاجتهاد أ ق ف ل بابه ق اما ل ل و ا ج م ع ل ي و م عداها ل الأربعة ي ه أما ع فالجميع منعه حتى يجي الفاطم المجدد دين الهدى ل أ ن ه مجتهد وهذا قول باطل أ أن ح د عنهم يخرج حتى يظهر المهدي الفاطمي المنتظر فيجدد في الدين أ ي ه م ة تبقى لطالب العلم إ ن كان يعلم أ ن ه لن يزيد في نفع الناس ولو حرفا وهذا ت ع ط ي ن للعقل من حيث أ ن لا يشعر ا ل إ ن س ا ن قال الله جل وعلا في كتابه الكريم قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب إ ل ا الله وما يشعرون أ ي ا ن يبعث الغيب لا يعرف لا ب ت ج ر ب ة ولا بعقل ولا سلطان للعقل على الغيب البكه إ ل ا سلطان التسليم فلما تبين له قال أ ع ل م أ ن الله على كل شيء قدير من سفهم وخذلان الله لهم جاء ا ل م ؤ ت ز ل ه فحكموا العقل في أ س م ا ء الله جل وعلا وصفاته وجعلوا العقل يحسن ويقبح والله يقول ولا يحيطون به علما ويقول لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر ويقول أ ن ت م أ ع ل م أ م الله ويقول ليس كمثله شيء و أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ص ف و ة ا ل إ س ل ا م فدرجوا رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن بلا استثناء على أ ن هذه النصوص تجرى على ظاهرها وقبلوها وسلموا لها فجاء هؤلاء المعتزله فلم يقبلوا أ و ل ا صنيع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك خذلالا من الله ثم بعد ذلك جعلوا من عقولهم ا ل ق ا ص ر ة تتحدث وتحسن وتقبح وتحكم وتقرر فيما لا سلطان للعقل عليه البته فالعقل لا سلطان له على الغيب أ ب د ا و أ ص ل ا ل م س أ ل ة فيما سلف كما بين شيخ ا ل إ س ل ا م ي رحمه الله أ ن ه محال أ ن يتعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول إ ذ ا يفهم من هذا لا يظن النظان وهذا يجمل لك اللقاء كله أ ن ا ل ع ل ا ق ة بين العقل والنقل علاقه تناقض هذا يمكن أ ن يكون في ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة لكن في ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة ليس العقل مناقضا للنقل الذي يناقض العقل الجنون والذي يناقض النقل الوحيين أ ق و ا ل الناس لكن الوحي والعقل في شرع الله يعظه بعضهما بعضا في م س ا ئ ل الغيب فيما يتعلق ب أ س م ا ء الله وصفاته فيما أ خ ب ر ن الله ا أ و رسول ه أ ن العقل ليس ل ه م قام في ه ماذا ي ص ن ع العقل يسلم ثم يتنحى يسلم ثم يتنحى وفي المسائل التي تعبدنا الله بالفهم فيها ي أ ت ي العقل فيفقه حتى يكون للعلماء دور قال ربنا لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لم تكن لهم عقول لما استنبطوا و ث م ة أ م و ر لا يمكن أ ن يكون للعقل سلطان عليها ل أ ن ه ا غيب والحكم على الشيء فرع من, من تصوره فما داموا يجهلون التصور يجهلون التصور حك... من باب أ و ل ى ان لا يكون هناك ر أ ي سديد ولا يكون هناك حكم حق أ ب د ا وهذا خاض فيه أ ق و ا م عياذا بالله ممن غبر أ و ممن هو حي ولكن ليس المقصود ذكر الناس والتجريح بهم المقصود بيان الحق على الله ممن يسلكه يجآنا أن ممن قال الله تبارك وتعالى كتابه الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر, والوتر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر ل ذ ي حجر ل أ ص ح ا ب العقول من هنا ننبه من ا ل خ ط أ أ ن يفهم أ ن المراد بالعقل م س أ ل ة الذكاء و أ ن ا ل إ ن س ا ن يفهم فيستنبط ليس هذا المراد ليس المحصول هذا هو المحصول هذا مما يراد بالعقل نعم لكنه من ا ل خ ط أ العظيم أ ن يظن أ ن العقل هو ذلكم الرجل الذي يستطيع أ ن يستنبط كم ممن يستنبط احكاما ولا يعمل بها وكم ممن يستنبط أ ق و ا ل ا ولا يقبلها وكم ممن يتبين له الحق ولا يذعن له والله جل وعلا ذكر أ خ ب ا ر ا ل أ و ل ي ن و أ ن ب ا ء الغابرين ولما ا كان العزيز أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الرحيم ولما ذكر الله الكفره قال اولئك ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل ل أ ن الله خلق لهم عقول لكن عقولهم تلك لم تدلهم على الاعتبار والاتعاظ فلا يمكن أ ن نفهم أ ن ن ا نسعى إ ل ى طلاب علم فيهم ن ب ا ه ة و د ر ا ي ة ب ا ل ر و ا ي ة فقط هذا مطلوب لكن ما هو أ ع ظ م منه أ ن يجمع ا ل إ ن س ا ن ما بين الفهم والتقوى والورع ف إ ن العلم إ ن لم يكن يعين صاحبه على ا ل ط ا ع ة ويحجم به عن ا ل م ع ص ي ة كان وبالا على صاحبه وقد قيل لو كان في العلم غير التقى شرف, لو كان في العلم غير التقى شرف لكان اشرف خلق الله ابليس فالعبرة كل العبرة بأن الإنسان كل بأن العاقل عقله ما سمي عقلا إ ل ا ل أ ن ه يعقل ه يحجم به عن المهالك و أ ع ظ م المهالك ما يكون في ا ل آ خ ر ة فمن العقل أ ن ينظر ا ل إ ن س ا ن في أ خ ب ا ر السابقين أ ن ب ا ء الغابرين فيمن فاز كيف فاز فيمن هلك كيف هلك ف ي أ خ ذ ب أ س ب ا ب النجاه ويدع و ما فيه أ س ب ا ب الهلاك كما أ ن من العقل أ ن ا ل إ ن س ا ن ينظر في خوارم ا ل م ر ؤ ة وينظر فيما يصبح حاله ويصلح ماله قال الله ولا تؤتوا س ف ه ا أ م و ا ل ك م فسما الله من يضيع المال سواء كانوا من النساء ومن الصبيان سماهم و كانوا ا ء ن ل الصبيان ن ومن س س ا ا ء م سفهاء ل أ ن ه م لا يعقلون فليس العقل حصرا على الاستنباط و إ ن م ا العقل م س أ ل ة أ ك ب ر من ذلك بكثير عقلك يدلك على سبيل الرشاد يدلك على أن تضع قدمك اليمنى حتى تعلم للشمال يدلك على أن تحافظ على قدمك يدلك سبيل الرشاة يدلك لا اليمنى للشمال يدلك مغطيا حتى أن أن منهما تحافظ حالك بين الناس بين ومن دلائل العقل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يجمع ما بين متناقضين ولا يفرق بين متماثلين حتى في الحجج والبراهين دخل أ ح د الدعاه م د ر س ة ث ا ن و ي ة فوعظ الطلاب وهو يعلم حال أ ك ث ر الطلاب اليوم فجاءه سؤال عن حكم م ش ا ه د ة المباريات الكرويه ة فبين ن أولا أ ا في ا ل أ ص ل لا ت ر ي ق بطالب ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة و إ ن كانت ولا بد فلا يفر يفرط فيها ل ا يفرط فيها ا ل م ر ثم حتى يجعل لنفسه خط ر ج ع ة في الخطاب الفقهي قال إ ن م ا من يرى حرمتها من باب ظهور الفخذ وكون الفخذ ع و ر ة أ و غير ع و ر ة مسألة مباشرة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء يعلمها كل من درس الفقهاء و ك أ ن ه مال في حديثه الى ترجيح أ ن الفخذ ليست بعوره فلما فرغ جاءه أ ح د أ ق ر ا ن ه قال له أ ن ت أ ع ل م بالحديث أ م ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي فقال هذا قطعا ا ل أ ل ب ا ن ي إ ن ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله صحح حديث غط فخذك ف إ ن الفخذ عوره و أ ن ت تقول أ ن ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ة أ ع ل م منك في الحديث فيلزم من هذا أ ن تقبل الحديث وتخرج ا ل آ ن للطلاب وتقول إ ن م ش ا ه د ة المباريات حرام بناء على هذا الذي بيناه فقال له المحاور ا ل د ا ع ي ة قال له قبلت لكن أ ن ا س أ س أ ل ك السؤال نفسه أ ن ت أ ع ل م أ م ا ل أ ل ب ا ن ي في الحديث فقال قط عن الالباني إ م م ا ا ل ل أ يصحح حديث أسماء بنت أبي بكر أن إذا بلغت المحيط يصح أن يرى وكفيه الألباني يصحح الحديث عليه أسماء أن المرأة أن وأشار أن منها فالإمام الإمام إذا إلا هذا وهذا وأشار هذا وبناء بنت بكر بلغت فإن يرى المرأة إلى وجهه وجه ا ل م ر أ ة ليس ب ع و ر ة قال ان أن تخرج إ ل ى الناس قل لهم إ ن وجه ا ل م ر أ ة ليس ب ع و ر ة أ ن ا س أ خ ر ج بعدك و أ ق و ل إ ن الفخذ ع و ر ة فلم يقبل, لم يقبل لماذا يقبل ل م ل أ ن ه هذه غ ل ب ة الهوى و إ ل ز ا م الناس بما لا يمكن إ ل ز ا م ه م به فليس معنى أ ن فلانا أ ع ل م منك في شيء في فن ي عام أ ن ه أ ع ل م منك بجميع جزئياته ثم من ا ل خ ط أ أ ن نلزم المسلم بما لم يلزمه الشرع به وهذا كله عندما عياذا بالله يغلب الهوى ويشيع حسد ا ل أ ق ر ا ن يقع من ا ل م ز ا ل ق من يذهب ضحايا يذهب ضحايا الطلاب ف إ ذ ا تمسك إ م ا م بالنص قال حاسده إ ن فيه من التقليد الجامد ما فيه ف ي ث ر منه الطلاب وإذا أ ع م ل فهمه في النص قال حاسده إ ن فلانا أ ظ ن ه من توابع أ و أ ف ر ا خ ا ل م ع ت ز ل ة فيفر منه الطلاب فيضيع الطلاب ما بين هذا وهذا لكن العلم يحتاج إ ل ى ش ج ا ع ة قبل كل شيء يحتاج إلى شجاعة إلى ثم بعد ا ل ش ج ا ع ة أ ن تكون ا ل ش ج ا ع ة هذه في الله واصبر وما صبرك إ ل ا بالله فيكون ا ل إ ن س ا ن قد أ ر ا د بقوله وفعله وجه الله والله يقول إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا ولن تعدم الحسناء ذ ا م ن محال أ ن ي أ ت ي أ ح د فكل الناس تقبل كلامه وتذعن له زعموها س أ ل ت جاراتها وتعرض ذات يوم تبترد أ ك م ا ينعتني ت ب ص ر ن ي امركن الله أ م لا يقتصد فتضحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود حسد حم ٌ حمنه ُ من اجلها وقديما كان في الناس الحسد مما يجعل المرء من دلائل كمال العقل أ ن ا ل إ ن س ا ن يعلم بعقله أ ن ما كان سببا ً في ن ج ا ة ا ل أ و ل ي ن قطعا سيكون سببا ً في ن ج ا ة الهالك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الداء والدواء قال في حديث العرباض بن س ا ر ي ة وهذا تحت آ ي ة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ف إ ن ه من يعش منكم ف س ي ر اختلافا كثيرا هذا إ خ ب ا ر بالداء ثم بين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما الدواء ما العمل قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د ف ي ع م ا ل العقل في هذا النقل اعمال العقل في هذا النقل يجعل ا ل إ ن س ا ن لا يقبل أ ن ت أ و ي ه أ و ت ح و ي ه أ و تضمه ج م ا ع ة أ و حزب إ ن م ا نحن كما سمانا ل ل ه هو سماكم المسلمين من قبل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه رضوان الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن فاعمال العقل هنا في صحيح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل ا ل م ر أ ة ينجو في فتن م ت ر ا ط م ة يعيشها الناس في عالمنا المعاصر هذا أ ح ي ا ن ا وهذا استطراد قبل أ ن أ ن ه ي يكون التصور ل ل م س أ ل ة قاصر فيتهم ا ل إ ن س ا ن ب أ ن ه عقلاني وليس كذلك و س أ ذ ك ر م س أ ل ة وقعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ م ا م الشنقيطي رحمه الله درس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التفسير ثم قال في بعض دروسه إ ن أ ب و ي النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معامله ة أ ل اهل ل ف ت ر ة معاملة ا ل ف ت ر ة ثم دعي رحمه الله إ ل ى عشاء عند الشيخ عبد الله بن زاحم رحمه الله وكان رئيسا أ ن ذ ا ك للتدريس في المسجد النبوي وليس هو الشيخ عبد الله بن زاحم رحمه الله ا ل م ت أ خ ر الذي أ د ر ك ن ا ه الذي كان يصلي إ م ا م ا في الحرم فلما دعاه للعشاء ولم يكن حاضرا إ ل ا ص ف و ة ط ل ب ة العلم فقدم للشيخ شرح كتاب شرح مسلم للامام النبوي و ف ي حديث إ ن أ ب ي و أ ب ا ك في النار فقال ل ل ش ي خ أ ت ر ى هذا الحديث قال نعم قد كنت أ ع ل م ه من قبل فقال له الشيخ عبد الله ولكنك قلت في الدرس إ ن أ ب و ي الرسول يعاملون م ع ا م ل ة أ ه ل ا ل ف ت ر ة قال نعم قال فيه إن أبي وأباك في النار فقال القرآن الحديث وأباك النر الشيخ ما مرحبا لأرد فيه أبي في إن كنت وهو قطعي الثبوت ق ط ع ي آية في ا ل ق ر آ ن ق ط ع ي ة الثبوت ق ط ع ي ة ا ل د ل ا ل ة بحديث ظني الثبوت ظني ا ل د ل ا ل ة ف س ك ت الشيخ عبدالله كان رجلا عاقلا فقال أ ح د الحاضرين إ ن قريشا لا تعد من أ ه ل الفتره بل كانوا على, ذرية على دين إ س م ا ع ي فقال الشيخ أ ت ع ي ما تقول فقال المحاور نعم فقال الشيخ رحمه الله سبحان الله أ ي ن أ ن ت من قول الله لتنذر قوما ما أ ن ذ ر آ ب ا ؤ ه م وقول الله وما أ ت ي ن ا ه م من كتب يدرسونها وما أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م قبلك من نذير وقول الله لفلامهم تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أ ن ذ ر آ ب ا ؤ ه م من قبل ا ل آ ي ا ت التي في هذا المعنى في سباء والسجدة والقصص ويسير ا فصكت الرجل فقال اخر ان ا ل م س أ ل ه ايسر من ذلك هذا من حمل الخاص على العام فيحمى الحديث ان ابي واباك في النار على انه خاص وعلى ان ا ل آ ي ا ت التي ذكرتها آ ي ا ت عامه لان الشيخ احتج بايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهي ايه محكمه فقال الشيخ رحمه الله إ ن ه لا يمكن ح م ل الخاص هنا على العام لما ل أ ن الله جل وعلا تمدح بكمال ا ل إ ن ص ا ف وهو أ ن ه جل ذكره لا يعذب أ ح د ا حتى يقيم عليه ا ل ح ج ة قال الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل وقال الله ولو أ ن قال جل وعلا في خاتمه س و ر ة طه لقالوا ربنا لولا أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا فنتبع آ ي ا ت ك من قبل أ ن نذل ونخسر فيصبح لهم ح ج ة لو لم ياتيهم ه م فحمل رسول ص هنا لأنه يمكن يناقض العام لا يمكن لأنه يناقض الحكمة ا على ل من أ ج ل ا جاء ا ا ل ع وتمدح رسول ب بكمال ن الإنصاف ا وعلا جل ف ك ذلك لكم ت قلت الآخر فقال الشيخ عبدالله ل قد قلت لكم أي بعد ح ض ر أ ا تجادل الشيخة وقد أ ت ا ه الله جل وعلا هذا العلم هنا ا ل م س أ ل ة هذا ليس رد ب ا للنص ع ق ليس ل ل رد بالعقل محال إ ن م ا هو أ ن ه لديه نقلان لا بد أ ن يرجح أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر في ظاهرهما التعارض فلم يجد مسلكا إ ل ا أ ن يقبل أ ح د ه م ا ولا يقبل ا ل آ خ ر كما فعل الشيخ هذه لا تسمى م س أ ل ة ع ق ل ي ة و أ ن ا سقت هذا عمدا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا لا يفقه م س أ ل ة ولا يحيط بها علما وفيه من ا ل غ ي ر ة على الدين ما يجعله يذم أ خ ا ه عالما أ و متعلما أ و طالب علم أ و مسؤولا وهو لم يكتب له من الفهم ما كتب ل ل آ خ ر فلو أ ن الشيخ رحمه الله لم يكن بذي علم كان مقلدا محظا ل م ا ن ا س بعد خروجهم من الدار يذمونه ويقولون أ ر ج ع ن ا ه إ ل ى الصواب ورددناه إ ل ى الحق مع أ ن ا ل م س أ ل ة لا يلزم أ ن يكون قول ا ل إ م ا م الشنقيطي فيها, فالمسألة معروفة الخلاف فيها إلى ل ث ا ث ة أ ق و ا ل ليس هذا مقام ب س الناس الناس ط ه ا المراد التجني والعاقل أعراض لكن على يحلم أن أعراض الناس حصن منيع عدم في يوم عرفه إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م حرام عليكم ولا ينبغي لعاقر بعد ذلك أ ن ي أ ت ي ه ا بكل يسر وقد تجد من يتورع في الدماء و ا ل أ م و ا ل لكنه عياذا بالله لا يتورع في ا ل أ ع ر ا ض أ ي ا كان ا ل أ م ر نختم ب أ ن ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل س ا م ق ة م ب ن ي ة على نص الوحيين كتاب الله و س ن ة نبيه كتاب الله و س ن ة نبيه تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن ت ض ل و ا بعدي أ ب د ا ثمه أ م و ر لا يمكن للعقل أ ن يكون له فيها سلطان و ث م ة أ م و ر لا بد من إ ج ر ا ء العقل فيها وفهمها و إ د ر ا ك ه ا حتى يستبين ا ل أ م ر بكل ذي لب هذا ما تيسر إراده ما عجاله وتهيى إعداده وأعانى لسمه الأمير تيسر وتهيى شاكراً على الله على قوله شاكرا اسمه الأمير عبد الله حضوره شاكرا لمعالي مدير الجامعة دعوته و ل س ع ا د ة الدكتور عبد الله الزهراني تقديمه ولكم أ ي ه ا الفضلاء بالاستثناء حضوركم و أ س أ ل الله أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ويجزي كل من أ س ه م في ا ق ا م ة هذه المحاضره خير الجزاء شكر الله ل ف ض ي ل ة محاضرنا هذه ا ل م ح ا ض ر ة ا ل ق ي م ة و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجزل له ا ل م ث و ب ة و ا ل أ ج ر كما ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن ينفعنا بما سمعنا إ ن ه سميع مجيب هنا تنويه ب ا ل ن س ب ة ل م ح ا ض ر ة ف ض ي ل ة ا ل أ س ت ا ذ الدكتور علي بن غازي التويجري التي كان مقررا تكون يوم السبت تم ت أ ج ي ل ه ا إ ل ى يوم ا ل أ ح د 25 من الشهر نفسه من هذا الشهر والتي موضوعها الاستشفاء بالقران آ ن سنتيح بإذن ل ل ل ه م د ا خ ت ي أو نأخذ مشكورا ثلاث ثم من مثلها من القاعة الرجالية ثم نأخذ مثلها من القاعة النسائية مداخلتين فمن كانت عندهم مداخلة فليتفضل هنا كانت من من من فمن عندهم ها هنا سؤال يقول فيه السائل ف ض ي ل ة الشيخ إ ن ا نحبك في الله يقول يقرر علماء ا ل أ ص و ل ق ا ط ب ة أ ن العقل ورد قبل السمع الذي هو الشرع كيف ذلك الحمد لله ب ا ل ن س ب ة ل خ ا ص ة ا ل إ ن س ا ن نفسه فقطعا العقل قبل السمع بمعنى أ ن ه ركب فيه العقل أ و ل ا قبل أ ن يسمع النقل فلما سمع النقل أ م ر ه النقل أ ن يستجيب له ف أ ذ ع ن ماذا في حال المسلم ف أ ذ ع ن فقبل العقل ل أ ن ه ر أ ى في النقل أ ن ه أ و ل ى منه ب أ ن يسوقه كما بينا فمثلا علم ا ل إ ن س ا ن عقلا أن هناك خالق أ ن هناك خارقا للوجود ثم ق ر أ الكتاب الذي أ ن ز ل ه الله الذي آ م ن العقل بوجوده ف أ خ ذ الكتاب المنزل يهديه إ ل ى سواء السبيل فبين له حدود العقل وما للعقل حدود فيه نعم يقول يقول من, من الذي يعمل بالعقل يقول يقول الذي السائل هذا هل له كل الناس أم ش ر وهناك ط و انتشرت عند كثير من طلاب العلم في الرد على أ ق و ا ل ا ل أ ع ل ا م بقول يخالفهم ومحبتهم هم أ ن ا س ونحن أ ن ا س لديهم عقول ونحن عندنا عقول أفيذونا وصفين خيرا العقل لدى جميع بني آدم لكن احنا وذكرنا وصفان لا وذكرنا وصفين لازمين وذكرنا لكن نحن نتكلم جزاكم الله العقل آدم لدى ا ل ق د ر ة ا ل ع ل م ي ة و ا ل م ل ك ة مع الورع والتقوى من رزق علما وفهما و إ د ر ا ك ا ورزق تقوى وورعا حق له أ ن يتكلم أ م ا من لم يرزق هذين أ و رزق أ ح د ه م ا فهذان أ و أ ح د ه م ا لا يكفي لان ن ن يتصدر ا ل إ س يقول السائل ما هو السبيل أ ث ا ب ك م الله إ ل ى جعل العقل يقود إ ل ى خ ش ي ة الله والعمل بالعلم ي ن ظ ر في أ ح ا د ي ث الغيب وفي ا ل آ ي ا ت التي أ ث ن ى الله جل وعلا فيها على نفسه فهذا مما يرث ا ل خ ش ي ة في القلب أ ح ا د ي ث الغيبيات التي تحدث عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ا ل آ ي ا ت البينات التي أ ث ن ى الله جل وعلا فيها على ذاته ا ل ع ل ي ة هذا من أ ع ظ م ما يورث ا ل خ ش ي ة والخشوع والخضوع في القلب ومن أ ع ظ م سور ا ل ق ر آ ن احتواء لهذا كل ا ل ق ر آ ن عظيم س و ر ة هود ل أ ن الله جل وعلا قال فيها وجاءك في هذه أي بسورة هود الحق و م و ع ظ ة وذكرى للمؤمنين وهذه الثلاث لم تذكر إ ل ا في س و ر ة هود وقد قال الله قبلها وكلا نقص عليك من أ ن ب ا ء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق و م و ع ظ ة وذكرى للمؤمنين ف ت أ م ل ا ل ق ر آ ن وتدبره وما ذكر الله جل وعلا فيه من أ خ ب ا ر أ ن ب ي ا ئ ه ورسله يورث ا ل خ ش ي ة والخشوع في القلب إ ذ ا وفقه الله جل وعلا لذلك نعم يقول السائل قال الله تعالى وكل إ انسان الزمناه طائره في عنقه ما معنى هذه الايه من الشقاء فهو يتقلده إ ل ى أ ن يموت إلى أن يموت عليه أ ح د ا ل أ خ و ة ي س أ ل ي ق و ل ق ر أ ت في كتاب فقهي يتحدث في مقدمته عن تاريخ الفقه أ ن ه بعد سقوط بغداد إ ل ى عصرنا الحاضر يسمى عصر يسمى عصر الركود الفقهي هل هذا صحيح؟ وإن كان ذلك صحيحا فما السبب؟ بهذا ذلك السبب؟ الإطلاق لا كان صحيحا فما صحيح؟ وإن أظن فما أ ف ر ز يعني وجد في ا ل أ م ة علماء ج ل ا ء بعد سقوط بغداد لكن دائما ه ي ب ة القديم تبقى ش ا م خ ة لا تكاد تنسى وهذا مما ابتلي الناس به في كل شيء سواء في الفقه أ و في ا ل أ د ب أ و في الشعر القديم له ه ي ب ة يتحاشى الناس أ ن ينقضوها حتى لو كانت على باطل عند يقولون أهل الشام الميت إذا مات الميت الطور عنهما رجلي ل ب فكذلك ص ح طور رجله ل ن ه ك ا ينطقونها أ ن الإنسان يتحدث عن إلا إلا يجله يتحدث ميت يعظمه ف ذ ل ك الحديث عن كل قديم يبقى فيه نوع من المبالغات كما يرى في كتب التراجم وفيه هضم ل أ ه ل العصر وكل من جاء بعد عصر يعظم من قبله بهذا لكن العاقل المنصف ي ق ر أ ا ل أ م و ر على بينه ويعلم أن بعض الغلو الموجود لا ولا قبوله يمكن يمكن تصديقه حتى فما ي تشاهده أنت في الناس وقد يشاهده الناس الإنسان أحيانا وما نفسه وقد في في كان موجودا في زمنك ف إ ن ا ل أ ح د ا ث هي ا ل أ ح د ا ث لكن الناس يختلفون والمهم أ ن ا ل إ ن س ا ن يعمل عقله كيف يعمل عقله لا يلتفت فقط إ ل ى ا ل أ ش ك ا ل والظواهر و أ ذ ن هنا س أ ق و ل مثل قبله أ ق و ل إ ن ربنا يقول إ ن الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما ب ع و ض ة فما فوقها هذا تمهيد للمثل حتى تقبله في الأساطير العالمية موجودة يأتون دائما بألسنة الحيوانات الأمثال تأتي على ألسنة الحيوانات لأن الناس الحكماء حتى يأتون تأتي للمثل موجودة في بألسنة على ألسنة لأن ع ا د ة يخشون من السلاطين فلا ي أ ت و ن بالمثل على أرسنة السنه ن ا ي أ ت و ب ع ل ى أ س ن ة ا ل ص ا ط ي ن حتى يفروا من قدح السلاطين كما هو موجود في شعر شوقي باب كامل حكايات الحيوانات كلها أ م ث ا ل لكن ه لا ي ص و غ على ه ي ئ ة بني آ د م حتى ينفع الناس دون أ ن يضر ن ف س ه فمن أ س ا ط ي ر الناس أ ن ه م أ ج ر و ا م س ا ب ق ة ما بين أ ر ن ب وسلحفاه وجعلوا ا ل م س ا ف ة ب ع ي د ة ولا م ق ا ر ن ة أ ص ل ا ما بين ا ل س ل ح ف ا ء و ا ل أ ر ن ب ثم إ ن ا ل أ ر ن ب تكاسل ووصلت ا ل س ل ح ف ا ت قبله وهذا م ا أ ظ ن أ ح د يجهل ولا في ا ل ص ا ل ة ولا في غيرها لكن أ ي ن ا ل ف ا ئ د ة في المثل فيما بعدها بعد ذلك شب حريق في ا ل ق ر ي ة في أ و ل الحريق أ ر ا د هذه القرية من الحيوانات ق ر ي ة من ا ل أ ن تنجو فارادوا ان يبعثوا رسولا سريعا إ ل ى ا ل ق ر ي ة ا ل م ج ا و ر ة لينقذهم فقالوا بالعقل من فاز السلحفاه نبعد السلحفاه نحن و ق م ن ا م س ا ب ق ة والسلحفاه فازت فبعد السلحفاه طبعا احترقت ا ل ق ر ي ة كلها والسلحفاه لم تصل نصف الطريق وجعلوا القرنب جانبا مع علمهم أ ن ه لا م ق ا ر ن أ ص ل ا ف ف ا ئ د ة م ث ل في أ ن المجتهد يفلح و أ ن المتكاسل لا ينجح ليس المقصود من المسابقة ان ل م س ا ب ق ة أ ا ل س ل ح ف ا ت أ س ر ع من ا ل أ ر ن ب هذا لا يقول به عاقل لكن أ و ل ئ ك حكموا شيئا من أ خ ذ من ظواهره الذي نريد إ م ر ا ر ه من هذه ا ل م ح ا ض ر ة كلها أ ن ا ل إ ن س ا ن العاقل يؤمن عقله في كل شيء ي أ ت ي ه ف أ ح ي ا ن ا ت ق ر أ في كتب التراجم ما تعلم أ ن ك أ ن ت ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن و ق ر أ ت سير ة ا ل أ ن ب ي ا ء في ا ل ق ر آ ن و ا ض ح ة جليه و أ ن أ ن ب ي ا ء الله و ا ل خ م س ة الذين من اولي العز من الرسل لم يصنعوا هذا الصنيع فلا يقبل أ ن يصدق إ ن س ا ن أ ن أ ح د ا بعدهم يصنع مثل هذا الصنيع لا يمكن أن يقبل ل و ان ي م ك أن يصدق وحتى لو فرضنا أنه وقع ليس الله جل وعلا قال عن ورسله أولئك تصديقه اقتدل هدى فعلى ليس الله جل قال الذين الله فرضنا فبهداهم فبهداهم أنه عن أنبياءه ما بهدي ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا أ م و ر ترى فيها عجبا ولا يمكن تصديقها ولا قبولها ولا تنشغل بذمها والصد عليها والرد عليها ل ك ن لأن ا ل إ ن س ا ن لو ينشغل بكل شيء يريد حوله أ ن يهدمه لضع كل عمره لن ض ع عمره كل ل تخلص لن تنتهي لكن العاقل وهذا من ص ب غ ة العقل الذي ي ت ي ه الله الناس ينشغل بما هو حال ا ي ه وقد قلت مرارا لا أ د ر ي كان في رحاب هذه الجامعه او في غيرها إ ن أ ب ا في زمن كان الناس يسيرون فيه ا على ا ل أ ق د ا م أ ع ط ى ابنه مقلاعا وقال له إ ذ ا سفرت إ ل ى ا ل ق ر ي ة ا ل أ خ ر ى ف إ ن ي اخشى عليك من الحياه والعقارب في الطريق ف إ ن الطريق بيننا وبين ا ل ق ر ي ة ا ل أ خ ر ى مليئا بالهوام فهذا الابن و احد رجلين إ م ا أ ن يمشي ف إ ذ ا صادفته ح ي ة أ و عقرب قتلها ب م ق ل ا ع و إ م ا أ ن يسلخ منه عقله فيذهب ن ا ح ي ة ف ي أ ت ي إ ل ى ص خ ر ة ويقول إ ن أ ب ي يقول إ ن الطريق مليء ب ا ل ح ي ا ة فيرفع ا ل ص خ ر ة فيجد ح ي ة فيقتلها ف ي ق وسيمضي ل لعل في الصخرة المجاورة عقرباً أخر فيرفعها في فيجد أخر و إ ل ى ما شاء الله ميمنه و م ي ص ر ة ولن يصل إ ل ى مقصوده البته ة لأنه شغل ن ف س بما لا يمكن أ ن ينتهي ولو كان عاقلا لاعمل عقله فيما ي أ ت ي ه لا فيما يبحث عنه、نعم. هذا أ ح د ا ل أ خ و ة ي س أ ل يقول كيف يستطيع طالب العلم اجتناب ا ل غ ي ب ة لا ط ر ي ق ة أ ح د من ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن ماذا تريد صالح ا ل م غ ا م س أ ن يقول لك الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا من عرف ح ظ م ة كلام الله انتهى إ ل ى كلام الله و أ ص ل ا يستحيي المرء أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ و ا م ر ه ونواهيه ولا يمتثل بها ثم يقبل ولا يجد لها ه ي ب ة في قلبه ثم ت أ ت ي ه ر س ا ل ة جوال صاغها شاعر أ و كاتب أ و د ا ع ي ة أ و عالم فيذعن لها ويقبلها إ ن م ا العاقل المسلم المنصف يعظم أ م ر الله و أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم نستمع الآن الى آ ن إ ل م د ا خ ل ة من ف ض ي ل ة ا ل أ س ت ا ذ الدكتور إ ب ر ا ه ي م صندوجي فليتفضل ا ل سلام عليكم ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ه ا س ا ا م ورحمة ل ل وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أشكر فضيلة المحاضر على هذه المحاضرة القيمة مداخلتي العقل والنقل في خضم المجادلة بين أهل الكفر والإيمان لله ونسلم ونسلم على صلى عليه وسلم فضيلة على أهل نحمده تنحصر خضم ونستهديه ونستعينه ونستغفره هذه بين بين في أشكر في إ ح ق ا ق الحق وعند تعذر ا ل إ ق ن ا ع ب ا ل أ د ل ة ا ل ن ق ل ي ة فضيلتكم ك د ا ع ي ة ما هي مراتب ا ل ق و ة و ا ل ت أ ث ي ر والقبول في ا ل أ د ل ة العقليه ة وشكرا ا نزل ل ل خير المخالف فضيلة الذي يظهر لي الدكتور أن ننظر إلى ذلكم أننا نحن العلم بالمخالف هو الذي يعين على إ ق ن ا ع ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما قدم إ ل ي ه سيد ا ل أ ح ا ب ي ش في غ ز و ة ا ل ح د ي ب ي ة قال هذا من قوم يعظمون الهدي فامر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان يقرب الهدي فلما ر أ ى الرجل الهدي وقد غمر ا ل ل ه يقول الهدي معكوفا أ ن يبلغ محله تأثر ورجع إ ل ى قريش وعلي صلاه والسلام لما علم أ ن س ر ا ق ا بن مالك ما أ خ ر ج ه من بني مدلج إ ل ا رغبته في ا ل ج ا ئ ز ة قال له يا سراقه كيف بك إ ذ ا لبست سواري ك س ر ة فكل أ ح د يعلم حاله ومنزلته ا ل ع ق ل ي ة وقدرته ف إ ن كان من أ ك ا د ي م ي ا في ج ا م ع ة يقرأ فلا ريب أ ن ه يجادل عقليا فيما يغلب على الظن أ ن ه يفقه لكن إ ن كان من عوام الناس لكن له من جاء عقلا و ا الناس م ع لكن له م ا ل له ن ف و س كبعض مثلا مشايخ ث ل ا م القبائل في بعض الدول فهذا يخاطب كل أ ح د بحاله ف إ ذ ا كان المحاور المجادل الكافر وهو قطعا لا يقر بالنقل الذي هو ا ل ق ر آ ن م ج ا د ل ه عقليا لكن العقل بمفهومه الواسع لا بمفهومه ا ل د ق ة والذكاء والفهم والاستنباط و إ ن م ا بحسب حاله المراد هدايته إ ل ى الصراط المستقيم و إ ق ا م ة الحجه عليه、نعم. هنا أ ح د ا ل أ خ و ة ي س أ ل يقول إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن وقف على ث ل ا ث ة أ ق و ا ل مثلا لعلماء السلف فهل يجوز له أ ن يرجح قولا رابعا من فهمه أ م يعد ذلك خروجا عن فهم السلف هذا فيه تفصيل إ ن كانت ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ف ق ه ي ة تدور حول ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ا ل خ م س ة ا ل م ع ر و ف ة فمن الصعب أ ن يقال أ ن يؤتى براي جديد لم يقل به أ ح د من قبل فمثلا لو كان العلماء اختلفوا هل هو واجب أو هو و سنة هل هو واجب او ج ب أ سنه ة أو اختلفوا ل هو سنة أو سنة مباحة فجاء رجل وقال بالتحريم فمعنى ذلك أ ن ا ل أ م ة عبر تاريخها كله كانت تتعبد جميعا الله بما هو غير صحيح وهذا لا يقبل لا عقلا ولا نقلا نقلا ل ق و ل عليه الصلاه والسلام لا تجتمع أ م ت ي على ضلاله وعقلا محال أ ن يترك الله ا ل أ م ة قرونا جميعا بلا استثناء تعمل في ضلاله أ م ا إ ن كانت ا ل م س أ ل ة لا يتعلق بها عمل يتعلق بها استنباط بها فوائد من ا ل آ ي ة فوائد من الحديث فهذا فهم عام لا يلزم أ ن يكون القول الذي جئت به إ ن كنت من أ ه ل ه من أ ه ل العلم أ ن يقول به أ ح د قبلك وقد شاع العلم الكبار في كتب أهل العلم الكبار أ ن يقول وهذا لا اعلم أ ح د ا سبقني إ ل ي ه يعني بهذه ا ل ع ب ا ر ة نعم اما ا ل آ ن فنتيح ا ل ف ر ص ة وننتقل إ ل ى ا ل أ خ و ا ت في دار الحديث ا ل م د ن ي ة ونطلب من ا ل أ س ت ا ذ ة مريم عقيل الجهني أ ن تقدم لنا مداخلتين أ و ث ل ا ث باختصار بسم الله الرحمن الرحيم مما فهم و م ح ا ض ر ة فضيلتكم أ ن استخدام العقل واستنباط ما في آ ي ا ت الله من أ ح ك ا م ومسائل مندوب إ ل ا أ ن هذا الاستنباط لا بد أ ن يكون له مستند أ و ما يعززه من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة كما أ و ر د فضيلتكم إ ل ا أ ن ما يشاهد في عالمنا المعاصر من اجتهادات في تدبر آ ي ا ت الله نجد حصيلته مسائل أ ح ي ا ن ا لا تستند إ ل ى مستند شرعي تطمئن له النفس إ ن م ا نجد بعضها ربط في بعض المفاهيم ببعض أ و استخلاص بعض المسائل من هذا الارتباط أ و استخلاص بعض المنهجيات من بعض ص و ر ا ل ق ر آ ن السؤال ما هو الضابط في ع م ل ي ة إ ع م ا ل العقل والاستنباط لابد أن يكون في لدى ملكات وقلتنا الملكات س ت ن ب ط م والورع ق ل ت ن ا م ل ك ا ت ا ل و ثم يظهر للناس ب د ا ه ة إ ن كان هذا الاستنباط مقبولا أ و غير مقبول و س أ ض ر ب مثلا الشيخ محمد عبد العالم المصري المعروف قال في تفسير قول الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الهيل طيرا قول جل ألم فعل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل في تفسير كيف كيدهم في عليهم طيرا أبابيل ترميهم محمد من بحجارة عبد ربك تر سجين قال إ ن المراد م ك ر و ب ا ت الحصبه والجدري فهذا عقلا لا يقبل, لا يقبل لماذا ا يقبل ل ل أ ن أ ي أ ح د ب د ا ه ة يعرف أ ب ج د ي ا ت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يعلم أ ن سياق ا ل آ ي ة قراءتها فهمها لا يساعد على هذا البت لا تاريخيا ولا لغويا, لا لغوياً لان لغويا ل أ ا ل م ك ر و ب ا ت هذه ا ل خ ف ي ة لا تسمى طيرا لا في ا ل ل غ ة ولا في ا ل ا ص ط ب ا ح وتاريخيا ان هذه ا ل آ ي ة نزلت على من نزلت النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ن وهو في م ك ة وتلاها على قريش فلو كانت من جنس المكروبات كما توهم ا كما تصور لم ترها قريش ل أ ن قريش لو كانت ق ض ي ة جيش أ ب ر ى اهلك بمكروبات ومرض لقالت له قريش إ ن لم نر ى طيرا لم نر ى ح ج ا ر ة ل أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء لا ترى بالعين لقالت له قريش وانكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكن لما تلاه بلسان عربي مبين على قريش وهم أ ه ل ذلك ا ل أ م ر وشاهدوه وحاضروه عرفنا أ ن المراد القرآن على ظاهره فهذا فيه تكلف لا يمكن أ ن يقبل ومثله ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عنده الناس تقوم حتى وينجو من ينحسر عن عنده ذهب من كل م ا ئ ة واحد ويقتل ت س ع ة وتسعون فمن حفره فلا ي أ ت ي والحديث ا ل ص ح ي ح ي وهو ظاهر المعنى فجاء من يتكلم بالفتن والملاحم ممن يدعي اعمال العقل فقال إ ن المراد هذا البترود الذي ظهر وهذا لا أولا الناس لم يقتلوا البترود والأمر البترود يوجد ويوجد إخراجه لا الناس الآخر العراق الفرات مكان يعقل لم على جبل كل في في عند في عند أن ولم نر ى أ ح د تسعة ت س ع و يحفرون ن ي ب ي ر ب ت ر و ل و ي ن ج ي واحد ويموت ت س عقلا ة وتسعين يعني ع ما يقبل فهذا مردود أ ص ل ا لكن ثمه أ م و ر تتضح أ ن العقل القائل ي أ ت ي ب أ د ل ة و ا ل إ ن س ا ن أ ص ل ا إ ذ ا تكلم إ ن م ا يعرض عقله على الناس فيقبلونه أ و يمجونه وهذا يظهر من ا ل أ د ل ة والتعزيزات التي ي أ ت ي بها في سياق حديث ه ويعرف إ ن كان يملك من الملكات واحيانا قد يملك من الملكات وقد يملك من البلاغه ويملك من البيان لكن ترى يخذله الله فيه تعسف فيه هوى وما أ ج م ع الناس عليه لا يمكن نقله ف ا ل أ م ة خ ل ف ا عن سلف عرفت أ ن الطير هي الطير ا ل م ع ر و ف ة و ا ل ح ج ا ر ا ل ح ج ا ر ا ل م ع ر و ف ة فلا ي أ ت ي أ ح د بعد هذا كله و أ ن يريد أ ن يغير المعنى ويحيد ب ا ل أ م ة عن ما أ ج م ع ت عليه في مداخل سؤال أخرى أو سؤال نعم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي مدير ا ل ج ا م ع ة و س ع ا د ة المحاضر الذي ندعو له دائما أ ن يجعله ا في ميزان حسناته العقل يعصم ا ل إ ن س ا ن من المهالك ومع ذلك كيف يمكننا تسخير العقل في تعديل السلوكيات ا ل خ ا ط ئ ة و م س ا ع د ة بناتنا على ذلك وشكرا نعم هذا حسنا جدا نعم الذي يعنى ب ت ر ب ي ة أ ب ن ا ئ ه و ت ر ب ي ة بناته لا بد أ ن يبين ف م ن ز ل ة العقل لهم و أ ن العاقل و أ ن ا ذكرت هذا في ثنايا المحاضره ة لكن قلت إن المحاضرة أن أن الإنسان يربي نفسه على عدل س يربي ف على وعلى العاقل يعاب والعرب المرؤة الفضائل ولا يقبل أن يرى في مواطن لا يحمد فيها وإنما يعاب ويذم تقول من دع الناس إلى بالحق وبالنب يرى مواطن فيها وإنما يحمد ويذم من ذمه ذموه في أن دع وبالباطل المراد من هذا أ ن ت عندما تذكر ل أ ب ن ا ئ ك وبناتك أ خ ب ا ر ا تبين فيها فضل العقل بمعنى أ ن ك تذكر أ ق و ا م ا نساء أ و رجالا كان لعقلهم و ر أ ي ه م أثر فيتعلق اثر ل تتعلق الفتاة ف ت ا ة ب م ل ل هذا ا ط ح فتحرص بمثل فتعجب المثل مثل كمال الرأي على عقلها هذا هذا فتقرأ في نصوص الوحيين وفي غيرها من الكتب ا ل أ د ب ي ة ا ل س ا م ق ة التي تعين المرء على أ ن يكون, يكون عقله مهذبا واعيا عارفا ب ا ل أ م و ر و ا ل ت ج ر ب ة أ ع ظ م ما يعين العقل على ت ر ب ي ة ملكاته ولهذا قال الله حتى إ ذ ا بلغ أ ش د ه وقال ولما بلغ أ ش د ه واستوى آ ت ي ن ا ه حكما وعلما فالنضج يمر عبر عبر السنين يعني يمر عبر نكتفي بهذا القدر من المداخلات و ا ل أ س ئ ل ة وقبل أ ن نختم هذا اللقاء تقدم ا ل ج ا م ع ة ه د ي ة ل ف ض ي ل ة الشيخ صالح المغامس ي وفقه الله ه د ي ة من ا ل ج ا م ع ة تقديرا لفضيله ت على مشاركته في برامج ا ل ج ا م ع ة ا ل ث ق ا ف ي ة ويقدم ا ل ه د ي ة ن ي ا ب ة عن معالي مدير ا ل ج ا م ع ة ف ض ي ل ة ا ل أ س ت ا ذ الدكتور أ ح م د بن عبد الله كاتب وكيل ا ل ج ا م ع ة في ختام هذا اللقاء المبارك نشكر لصاحب السمو الملكي تكرمه بالحضور و ا ل م ش ا ر ك ة ونشكر لصاحب ا ل ف ض ي ل ة الشيخ المحاضر محاضرته ا ل ق ي م ة ونشكر للجميع حضورهم ومشاركتهم واخر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن